السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله تعالى وبركاته بسم الله نحمده وننعم بذاته ونسلم على سيدنا رسولنا رسول يا صلاه وسلاما على قلوباتنا الكريمه صلاه الله اسئله الذي جعل لنا هذا في زمان لكنه اللي رسول الوجدي الكريم الله يجعلنا من الذين بين العلم والعمل رسول الله صلى الله بداية القبله اذكر في الموضوع ولدي اريد ان اتحدث عن نسيت اخو فليل امره هل الامر جميعا أن يكامح كل مسلم وكل مسلمة. هذا هو الغرط من العقيدة والشريعة للقصص. هو أن يتجن للمسلم من الماسية الأخلاقية. فجرح الدين وَأَنَا يَعْضِ الَّذِي إِنَّا هُوَا فَلَصُلُّتْ لو قلت المسلم الذي قد قلت فهو بالأزين. لا كائدة من محيث. لو عمله اكثر من صلاتي والصيامي والصلافتي. ولكنه كان حيء الخلق. فلا طارق الله فيه ولا خير فيه. وخيح يقوله هو لم ينتفع بأي عبادته قد تعبد الله به. وأنا أريد أن تكون في الاستوديوال على ما أقول أنها سأتكلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وقال له كلانا من الله تذكر من كثرة صباتنا وخيامنا وتصدقنا كثيرا تصميم كثيرا تتصدق كثيرا. ولكن الاجباء. هذه الحجابات لن تحكم اخلاقها. فقال لها له الاعنى عليه وسلم ولكنها تؤذي جير عنها قال نبي صلى الله عليه وسلم. لا بتكرة الصلاة ولا بتكرة في السلام ولا بتكرة الصباح يوجد أنك تجد أن كل عبادة في الإسلام تضرقه الإسلام بجلب الأخلاقين في الصلاة قال حين الصلاة إتفق الأخلاق عن الفحشاء والموت الإسلام قائل لا علمك تتخل الحك سلا رأك ولا قصوصة ولا عزالة أي عبادة شرحة لك الإسلام ربطها بالأخلاق أما الذي يأتي في صنعه ثم يكتب ويكون وديها المسان والشاش ليس كلم ذي وعنة اللهم فإنهم مصلت وتلك الشكل كانت ثم تخرج إذن تأتيه خلق الله ويقفح في أعراض الأسلامين فكأنهم مصلت <تصفيق> كان للبقى لو نسلم اننا يتطلق الى الجانب الى الجانب الاخلاقي ويجرد اننا بحث لغتال هنا ان القبيلة هي قضية الخلط هي قضية الخلط لذلك احداؤنا الان يحنون على دينينا بالمسوار من خلال سوء اخلاقين وكلنا كنا نشتدك بخير كان الناس يبقى اخفاء بالشده خطبه طيبه اللي في اوله ان شعر بالنحاس يقلق لما خالص الناس فكره الناس ان هذا دين فناء دين القرب لله فأحبوه من خلال أخلاق أدباعه أما نحن في في مدخل الناس عن إسلام وتجعل الناس يحكمون على ديننا بأنه الله خير فيه مع أن لا تتعلق بالدين وإنما تتعلق بنا نحن الذين تخلق بل الأخلاق وبين العبادة ارسلنا بطانون هذه نقرة وكلك نقرة اخرى هي كلها رحلة. كلها رحيدة ومنونها مع الحجير وعجر مصر وكل مسلم وكل مسلمة ما داردة ان تصوم وأن تصن, وأن وأن وأن تصن وان تصن وان تحج وان تعتمل وانت صن وخلق غسّى استرداد الأخرين نمّانا من ضرّي العرّار إلى أخره إلى أخره ولكن هذه العبادات الصلاة والصوم الحج لا تفتكر وإنما الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يا اخوة الولادة الحديث الصحيحية اتدعونا من المطلس من المطلس فقال صحابة الله تعالى للأزمعين وقال رابط أدوانه للدنيا قالوا من لا يدعها ملد ولا متاح ما عنده ما يمعينه متاع العكس. كده نتلس. شبه ليس ذلك. وانما المخلص من الناس. ولذلك نعترق لك بالتلف حجاب بالفقير والمسكين والمخلص. يعني تقلق فرق بين الثلاثة واشنا بنخلص بين هذه الثلاثة الفقير والمعدم الذي لا يجد شيئا فإلا تتعنه لا يجد لو مش هتجينه مش ألا يجد وأما المسكين سواء الذي يجد دخل يدخل ولكن دخله لا يكفيه يا مين يا الموافقين ده حضاراته كتب هو في السعاد السعين في مينة للشعب الماصر بقيمة ستقول ليه لا يدخل ولا شيء قال انتقع قرآن تحدث عن المسافين واسبت أنه لهم ملكا قال وأن السفينة فكانت دون سفينة لتدخل سفينة ميتا فونس فبقى سموه من سفينة اما المطلس دائم فده بنت ترى عمد عشرة مليون جنيه تقول لي مليون جنيه ومطلس لأنه ما ديون بعشرين قالت الميون المتلس بقى عندي إيه؟ عشر مليون لكن حاليه ديون عشرين مليون إيه باسم المتلس انت شايفوا ده يا دواب الحقير منذلك عمّك ما على فقير أشهر ثلاثة يقول لها الفقير تبقى منذلك الفقير ما يورسع لابسه فبالي قالت عن فقيل انا بلد اشهر لفلاسة همه اللي بتقال ده وقت حد مدالين وامارات ومطارع انا بقول اشهر لفلاسة قلت بزياد بقول شوف عنده ايه بس الحباب عنده عشر مليون وعليه عشرين مليون اهم اللي يصبب ويصوم وتصبب ولكن مسيدي قلب اسود ومغلص ييه اقول لك لماذا قال الطعام اطلقنا بالمغلص قالوا ان المغلص فينا ان الا دور هما له ليس غالب قال من امتي من يأتي يوم القيامة خب حس تحت طلبة مغلقه دين عسى صقوق من يأتي يعني محسبانه وصياني وصببا لا يصبب كتير وصبب كتير يتصبب كتير يقول لك شوف الحمد لله للثمث حبوب في, في وكلهم بنا يا صلاة يقول شوف كل يبهم يتصبب في قد كده ويقول لك اي حتى رحمة كمان مثلا السلام ما بيكون اسمكين ولا خميش ولا يوم عارف ولا يوم عشر ولا, ولا, ولا الأيام القمليين شلو الله سلام كوابس بيقول كلا لديه وسلام ورح في السابق السابق سابق السابق بحلال كريم السابق السابق والله جديد وفي النواية لا إجاب. يجيب جهنم وبقصى المصير ايش شو احنا جميلة الشيخ ورمنا بنا هيروء يومك ورمنا يوم احصل خد ميلا سيانت حسنة مليون معاق سيانة خدتا حسنة مليون معاق طبقة خدتا حسنة مليون ما عندي قام حسنة ثلاثة اليوم ولت مليونير حسنة يميز ربنا أفهميان وقت شو ما بقلبها أدبونا من المطلس. المطلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وصدقا جاي معا ثلاثة اليوم ولت مليونير حسنة اسمع فيأتي وقد شاد نهار وقجك هذا. وقع في عرض هذا. وضعب هذا. وستكت دانا هذا. فبقى عليه اوه. ديون. ديون? اهو ده المسلس? لا. بقى معي ثلاثة مليون عسلة? اه بطلع عليه ثلاثين مليون سريقة. ليه? اللي شكيمهم وتحرجهم اللي احبتهم المعرضي للمديرين والعشر قلالا وحلالا وزرقالا حتى لما ديجوا المساكل <تصفيق> اللي يحسونه رحمه واحدة اللي بص البيع من شكيل بحجش ومشترفات وسغال دو عاليش افوق ياسه ربي شوف اوه يا حبيبي سنة يا كوي ده اه فإذا رأيه حقه ده فالوضيبه عبد الزال هنقيم اخذلو ما ينفع قاعدها من, من حتى نا حق اتفع واللي بعد اتفع وهي نفس الحكاية واعت في عز ديه واختبت ديه على ديه وقلت على ديه فاعد فاعد فاعد فاعد خلوا مصد فوجال لاشه مع عشرة يوم طلع دفع ولا لسه عليه 10 جنيه هو فاهم قوي جنيه 6 و 10 جنيه ده كان خد عينك بعينك يا ابني عاقر من واد حتلك ما تنفع فمخلصتش نبتدي يوم ما يدوخ من الشيء شيء شيء باع مكليك عقبه مليون حصل باعوه 10 مليون زي كده ده احنا ما نوصلش كل جارد الناس واخده ولا من ده ما مش واخدين بالهم من ده مش واخدين والله انهم واخدين الناس صح ده والله مصحين مازال ولا نسى إيه؟ عايشين والخلاص بفرحان اللي بيصلي فرحان اللي بيصول انت انت بتحلل اهل من السوق لكن انت شواش ببارك اللي انت بتحمله من السوق والسل تقول لك على النهاردة ما شاء الله صليك من النواتي العشرين العباحة طب اذكرت كم واحدة منش في احساباتك ولا ايه ها اعطيش الوديك كم مازل مش في احساباتك ولا ايه ها تقديم رساله التزييق كمره كم مش محتاجات ولا خمس حروف في جمع حتى الفاضل يا سبحان الله عملت كده بحلاوه اه وبعد ما طلعت من الكاز بشيخ تمس جراها ها الوقت بتا موعد ها انا في مع احلام ها انا في مع جلال ها ده مش احترق ولا ايه انت هاي انت غفلاء انت غفلاء ولماذا نحن احتاج الى ان نسبت الثغرات الاخلاقية التي مقرت فينا وانا بس مبالرا لو قلت نحن في هذا الجمال وفي هذا نحن امت بلا خلق. امت بلا خلق. ويتحجى اي واحد يقول بلا خلق. حتى اولادنا اللي طلعين. اللي طلعونهم بلا خلق. لا بيحكين لهم الكبير ولا بيحكين لهم ولا اصلا ليه حق طريق. يا رجح سلم بعضين بيشكلوا بعض بأكدى في الألخاب ده أعطل من أسل الدين وهذا يكون في دينش فيه يا رجح ده احنا باسترين الله عند الكبير وعند السيد باسترينه يجيب احنا باسترين السيد كبير محضور صاحب الشيب يعني انتبه لنا حدوث اخلاق من ايه لها من ايه صغيرة, صغيرة سبحان الله ومن هنا بقى سأتكلم عن الميار اخلاق وصفتها ربنا في القرآن الكريم بالجمال ما بيكدرش لك تسمعها كل يوم النار لكن بخلط اعيض بخلط محاضرة واسفة نعم شايفين اتسخة انا خلاصة خلاط ثلاثة يا ربنا وصفكم دي جلال انا احتفظ كل يوم مش موجودين وعشان بكونش ازامن الا حين بمضرحنا ربي واحتفظ انهم نادر وقليل And it's not so and it's not so. cannot sla or you are suffering الجميل والصبر الجميل true you in وذلك في, في القران الثلاث صحف لليه ويقطع لليه ويهجر جميع امم فذلك القران والله لا يسبق بدا المسلم شرح عنه ليله مع الله اللي قالت ما بيطبقش ما بيطبقش لا يعني اصبح حرق فوق حبه ثاني يعني يا ده تخنيت ثلاثه ثاني نعم الثلاثة القوار ها ثلاثة القوار بل نبدأ بأول ما قلناها سوف تكون لدي سوف أول تكون وإن المساء عدل آتيه ب فصح و فصح في صح في صح جميل And he look for بين talk within the so you sorry driven ومعنى ومعنى you me we are فلا جاء يوصي نبر فيها القرآن والسلف هل كانت المتصريفين لهذا السيط ولا لا السلف ليه ليه التعديد فيه كله المجي كان زعب ناس في لكن هكذا ينطيل أن يفعل ذلك. عشان في المصرق معه. يشيء في المصرق معه. أولاً ده يعني وأنت ليه؟ مش ليه؟ انت يا صاح. النساء كان وانت كانت خاضية. مرسم المسيء ليك. وانت مش آهد. ما تتاني ليك. في كل حياتك. فيش اخي لكنك تسلم تطوشين. ويكونت ايه. خاضية. يا رمي. فرصت كيف يكون تخاضرين فالأستاذ فليس وأنت خاضرين ومع هذا تأخذ عما التساهلين ببتنك ايه؟ صباح طيب ايه فقط من المجرب الصدق؟ وصاق من الجميل ابن كنية عليه رحمة الله يقول الجميل كما قال الثلاثونة الوصاق الذي لا عتابه يعني حتى العتاب لبتعبوش حتى العتاب عبوس. حس العساب. حس العساب. مدى عبوس. مدى عبوس. محيش الى معيش. لو قاسي القرآن الكريم تستطيع ان تتصور هذا. صديقنا الحكوم عنده كثير من الأولاد هنا ايه كان اثناثة الاراضة اثناثة الاراضة حباثة اليس كلي اثنى الروس فكلي هل يقول لك الحاجة تقبلك منها انا انت بقعد عيالة هل يقول لك منها انا شريكنا يعقوب كان نأتي كل اهتمامات مرديوس وقه وحيوه معاه بجناعة اللي يقوى صالت تنوي يوسف او طرحيه وارضة اللي احرى ويقفل اكنا بروب كده يقول لنا جنة دي العليين ويقف مش حاضر يوسف فضح كده ماذا؟ يومي كده يومي كده يومي ما انت لما تقرأ واحد أول الدكسير قال فاستحقت أي مكتلة جاهزين عزيزين معكولة قال كيف فاستحقت أن مكتلت إذ أمر مصرق في المعاملة ده ليس ده مصحيح مصحيح ليس مصحيح ليس مصحيح مصحيح ليس مصحيح مطلع انه اصوات انه في نفس سنه نفس الحق سنه نفس الحق وانه في سنه اخلوه وزق معهم بعض ديه. ديه. ده الوحن ده بسين تلابين تصحى الحق انه صح يعني شديد يا شديد ده. هو كل اللي شايفه هو ما يتفق شكة تنتهي له معه هو بغي لكن هو كل اللي شايفه اللي انت بتحميله معه اخو عشانه يتخلي بالك الخيطة دي شابيري اللي يتخلي بالك الخيطة دي خيب بالك فأكيد هيحلي حابيري ما احكي انت هو ككبير هذا الحق من قبل دي تقوله. لكن هو شايفه انجل شايف دلوقتي ايه انت بتعمل في في حتى ده سوند الاحقاف بين اليا سي انت كده بتقول يا اخي ان هو اخذ هذا الحق من صح من صح فاليوهين قالت وانش ينقل في المحضرات كذلك لان فينا عن التقديم <تصفيق> في اللي يقرح لك على التقديم وهان يكون طفل السبيل اللي وقيمه واسع ولا وبعدين سؤال مصور النجم الكو في دعابه الجوه وضل ان النفس السويه النفس اللي فيها لسه خير فالسحر من تعبير نبيل تنفير الشر عنها بيومك والنفس اللي مش سويه تنفير الشر عنها بي يظهر مثال ثلاثة عاملين الواحد تعزيني صفل منين عاملين باقي التفكرة ونوعد ونوعد دولة قصة النساء ونحن اسمع بشينا نفتقه زندا ونفتقه بصوره ونبتنى يقوله اشتفاه خالي بشينا من بعض اتشتريه ليه يا راح ترش في الشيكي دي الوص فاحنا نلقى عربية من دب وانتشأ خرم دي ايه بصف اللي يعني يصوات سيك تلال عقس من فوص ويجب بتاعه اسمع اللي هو كبوسك فصف كله الوصف وعملوا انا مبتلشيني. لو كان مفيش ارض كالعقس. كانوا نطلحوه ارض الامر ببقتلوا منعليهم. نعم ايه. ونزلت الخير بلاسك. ان ده فيه خير ولا مفيش شوف ان ديك الشارع عندك ديك ديك. وانا ديك شوحة. شوف ان ديك ده. مش كده انا مفارك عن الناس كده. الناس. رفق وانشتور في غوابة الجبر. يوقف قدير حدان الغرب. هذي عادة. ماذا ماذا؟ ماذا؟ الازلي بحث. فسابت ان احناس يطور. وانا فالانتفاء اللي فوقها لحد ودن الأرض مباسط لها ولن يجي خير اللي حكم عنه تنيرها السلك لحد ما النيوم النيوم النيوم النيوم النيوم منتهى الخصص شغيرة منتهى الخصص والنيوم من والأخوة منتهى الخصص نعم نعم نعم وكلنا كرام ونتمنى مش حاجه لا ما ما تشارك ما تتجيش وبعدين تبقى واسر ووضعنا تارهم يجي السيارة وبعدين يذهب الوقت بتاعهم يجي دلوان يلسل في العبل ويطلع هذا يا خلال يربحوه الأبوه وأصرعوه مبغا سبي عبدي بقوة بن مرامان ورسنين وده شفت شفت المحاس اللي عمالك على الواق حلب القب والجيب وواحدين الشفريني وواق اطلع حاجة عن جيبين ساعة حريته قدر الحال وبحسني بأرضي سنة من بعص وحين يفتل جيس عشان يترضى فيه ومشت على الشيب نفسه وضع مع فيه مراحة الحزيز في nothing that your wishes tendency to be the. Should that family screw in the middle god, those of your on the the luna, the relationship of father are good and accurately as have set for the of ان شاء الله محمد قرح. موت ليه. موت ليه. شو تعلمت ليه. ليه. لا اله الا الله. شو عملت ربا. من ستة ستينين يا حيث. من ثلاثة ثلاثين سنة. ستة وعشرين سنة. الرق. ومبيل. مستدفع مستدفع ناجاتك عن لو كانت مستدفع شاب تشوف المسلمين بتربوا ازاي ماذا تبعا تحضر تحضر يوم تشير فاندة بتكتين هشوف واحد لهم بس أشوف واحد هشوف ارخليهم بس معنى كله؟ شوف شند بس सिंपल جلب الموال لا ما فيش قلنا احنا اسئله المسلمين دي على قناه يا رب ده تقيل حدود المراقب راح ورا ويا اخو ده هو ده اللي كان في الجدا خليك في الصدق ايه يا شيخه نضبط القلوب بقى ونصلح الاخلاق شوف يا اخي يروح زمان زمان على مولي الناس علوه منين بالذات اللي اسمه منه هو معجوه في تحديل الهولة ايه المر ايه المر اجيلي اسمه بس الله ايه السمكان ده اه سلام اقلم اقلم بالشابوني عمرو قلت عنه اقلم قلت عنه اقلم قلت عنه الحال وإذن الوقت كان لنصد الله على الجنة ونزعنا ما في صدورهم من خلم حتى كلمة قديحة كده كلمة من السرح من السرح أبوني يا جسد هل عميتم ما فعيتم في يوسف واتيه وفتانتم جاهلون ما اللي ده بات يا اللي قويته يوتو الله يا وحش ذهب يلا خلاص والله لو اتركت راسك على الكرونه هتاخد حقك ده ناوي تقلب الدنيا لا تدري عليكم اليوم يا رب اللهم يا سلام يا سلام يا ده صف الجليل مجيش ايه مش هلتعاطل مش هلتعاطل مش هلتعاطل والذي تقوله والله المعروف ده, ده ربنا نتلق منك ماذا يا يا سلام الله شي انتلق ربنا نتلق ربنا نتلق ايه ده? زيانة تمكن للاقيه دلوقت. ادوس اهل يا ايه قدير منادر. ايه قدير منادر. بتلاقي خلاف ده. بتلاقي خلاف ده. صارت ليه في خلاف. موضوع صفح الجميل صفح ام بلا عتب. ما حتى بوقت ما عاشق لهم وخلاص مش عملوك بحاجة بس انا عزارة لانت عملت كده ليه طب انا جدت اجيكك ايه ايه ارد بش عاشق لا لا لا, لا. لا ايه ايه قلت السليل شوفا بيش قلت السليل مش اللي يحكى السليل هتبسط وغفتها بسعك وانا قولي يا ميزة بسعك وانا احاول يا عليها قلت انت شوفوا ايه دا ايه دا ايه دا ايه دا إيه في القلوب الخارباء لديك إيه القلوب الخارباء لديك إبقى ما قلنا هنقول إيه هو صفح الجميل إيه هو صفح الجميل الذي لا إزابة إيه؟ نحن كتب العروس إيه جميل لا تقريب عليكم إيه هو صفح الجميل تبطيكينا معنين لكن ما مع كل ممكن لكن انقل الفكر لا السلام يا رفاعي قال لك اصطحب الفكر الجديد الجديد ايه يا مخاصب يا يا اسقف يا مولانا اللي جاي كل حاجه القرار كتير اقف فيها, فيها صح خاطمة في حق المسلمين. ما في حق الكاترين. فنشتر قوله جاء را قطفلوهم حين فقفتموهم. ايش دا في مع الكاتر وحاق وحاق. حاق وحاق. احنا معرضين. ده تعالي تتعالي لذا بتتعالي الصور ولا بتتعالي البوش ولا بتتعالي بوكس ولا كوهر. يا رب في العشرين. النهاية المؤمنون احنا في العشرين. ناسة اللي منؤمنين فيه سوى الدين. وفع, حزين. وفع, حزين. وفع حزين. ده. ده كده. قوموا مستخدمة يا رزق الصف اليمين يا رزق في مع مين مع لا مسئولين متسخ من اول طبعه يجي فوق على اكتاف تقولك برضه الشغل دي بتخلاصها جنب التراب والزاجل يا ريت تقول لكم هنا سريع عليك والهرو ده تخطيط دي جزء اتبقى المفروض كان مطرحه تخيل المؤمنين يا هي كده مش مش هم احب عاله واقل مع التثبيتين ده لسجنه على خمسة للثالث. يفضح اختبارها يفضل بك شهر. مع ان الاصل هو الوصد. العكس. العكس. لكنها قوانين مختلفة. قوانين مختلفة. ما موجودش لانتا نعلم. يجبونه ايه. يجبونه ايه. فلنحن بسيطنا الوضع للصف الجليدة. انا قلت لنفسي منين ده ممكن يا هي تبقى ااا رخ رخها ولا مراتها قولها ولا مرات الجوزا لا خالص مش هقول لك ده جميل خلاص انا لو اتصورت تعبت كده لازم يبقى في حاجه طب وحيث دواله تبقى ناوت اللي بقى كده. ناوت اللي بقى كده. طبوك لاتن لاكي تبقى ناوت من اهل. اهل? تعال. مش هواكة من المعالم الصفح لات قيادة النابي حدث وراء حرق. حدث وراء حرق. لذا تبحثمت لحشا بقول احد من الناس. لده وده اضاع خطئ والنتيجه اني الذكاء اخلاق النادي تقول دوليا لا كان النادي فيه وخاله شهر شهر ومر انا متاكد لما صار لازم ترسل للنادي كون تحبون الله وتجتهدون رزقوا أنا أكيد مشكل منه رسول السلام نيجب أن أقول ماذا أنا باقر يجلزل يشده على رسول كان يسف راقها صواع القرآن أنا باقر السجين رضي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله نامي يشمئز طعمه يوم الجمعه وكان ثقيلا وحده ثقيل يعني لوقت ما اكلوش مش حاجه ده قعدت هو ثقيل ده شفت وانا بدري الدنيا فقاطت كل لما تستطيع من غزر. من سورة تلين فعنا العلم الغذب بدأت من الأمر ينبغي أن يقفى الغذب من السنين يقفى الغذب من المستوى الغذب يقفى الغذب من لما صحى التاريخ اللي ازال جديدا ده هو المغزى الوحيد الذي شدها اكثر حدث من هذه مثله في التنين احله ده لما تكلمك انا هقول لك ليه خلينا ليه ده مش حلو هو طلع فيه حدث قديم جدا من مفاكين والجدك هي الشخص الوحيد في حاجه فيها شات الجبهه المسلمين لا قدر عشان الموضوع ده انه فضي من اول ما قعد من اول ما قرر يعني مشكله حدث الجبهه ده على طول ان بتقيد ولايه المسلمون ان اختصوا والنزل في مع الزفاق المنطيش مع مع بعضهم في الزفاق مش وقتها لقاء ويجب انو هم فالدعيين ينجي متعددة لما يتقعدوا شيئا وبيبقى عرف خبر الفريق اذا فقدوا شيئا خلاص يوم ويوم بيجوا كل الاقل اني اريت حياتك قد ما ايه اللي انت طالع عليه اللي طلع كانت قد ما جرى من دولين في الهواء الجديده يطلبوا لقاء حاجاتهم ثم يذهبوا بس سأقول لك وهو قوموا وراكم تحملت يا بسم الله في يناير السوق وبعدين اقوم المدير الوحيد والله ده انا اللي هرقص ولابس شعره ديات شلون ساعه الشقه دوله صوره صغيره فيكم ايش الحل فيكم قل والله انك في درب واحفظها فوق طرقات لن اشدش ارم <تصفيق> خلاص نبدا بس خالص اللي مش خايفه كده مين قال اضرب الجول دي زي تنطين ادني ده ده اه اه وهي وهي تنتظر معاها مش عارف ايه غير بالذات وهنا ضرقها بالنفس والعقل. تتعلمين؟ بالنفس والعقل. يا هذا النفس اللي قال لحقيقة تتبني من الذين جئلوا ما قالشي مستسر. قال انت عارف ايه spread the earth in عارف? recover هو unless الذي ascend الواقع. the earth sure ever will بتاع عدوك كوشة اللي عمارك ده. يعني هو واسد الشرح انتصاره كوشة واسد. ووحكي بص. بلاها حضورة جميعين. وقال لحصل حدا بيدي. وبأس بيدي. ودخلها بيدي. خرارت الوعان. لكن جد ده. اللي بتقول كيف. اللي انت بتقول ده. منه ما هو مرطي. يا ريس ده غلوه علينا يعني يعني بدل ما قلت لك هو مش عارف انت مش بتعرفوش اللعب دي شيء ممكن شيء ممكن وش ممكن لا لماذا قلنا سيء ده هو ده بس الفرق ده باللعب الجب بتاعها مقفول ويقول اللي بتقول تشمر بكره عاد واد وبيقر الشماره 11 بتاعك على البقوه ده ده ممكن, ممكن. يعني <تصفيق> كيف المستحيل ده اسمه ايه